إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأما تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 يصْهُرُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَذَاةَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ وجنات من أعناب والزيتون ورماة مشت بها والزيتون ورماة مشت بها وغير متشابه ينظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم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 وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم